باب المساقات والإجارة وعن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متبق عليه وفي رواية لهما فسالوا ونكرهم بها لأن يكفوا عملها ولهم نصف تمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلا خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر غمرها وان انبرت عن قيس بن راضيا الله عنه قال سامط رابي ابن خديج رضى الله عنه وعن حمضله بن قيس رضى الله عنه قال سامط رابي ابن خديج رضى الله عنه عن انت رايل ارب بالذاب والسبا فقال لا باس بك إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعذيات واقبال الجداول واشياء من الزرع فاهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويعني هذا ولم يكن للناس فراغ إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل بالمتفق عليه من أطلاق النهي عن كراء الأرض وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنا نهى عن المزارعة وعمر بالمؤجرة رواه مسلم أيضاً وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى وأعطى الذي حجده وأجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا يوم القيامة ورجل نعطى ثم غدر ورجل باع قرضا فكلفمنا ورجل استاجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط يجرته رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما قلتم عليه أجرا كتاب الله رجاله البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا لاجير أجره قبل أن يجف عركوا رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبيه ريرة عند أبي أعلى والبياق وجابر عند الطبراني وكل واضعات وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر أجيرا فليسم له وجرة رواه عبد الرزاق وفيه انتطاع ووصله البيهطي من طريق أبي حنيفة